بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا فالذينه ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهم يخلقون ولا يبلكون لأنفسهم ضرا ولا نفرا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 gan وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهية لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض قل أنزله الذي يعلم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا إنه كان إِلَى السَّمَاءِ إنه كان سَمَاوَاتٍ وَهُوَ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها أو يلقى إليه كنز أو تكون إن تأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا.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 تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات <تصفيق> تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا جنات تجري من الأنهار وجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، بل كذبوا بالساعة وأع. دَدَنَ لِمَنْ جَدَّبَ بِالسَّاعَةِ سَائِرَا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرَا إِذَا أَثْمُمُهُمْ مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وذبيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وإذا ألقوا منها مكانا ضيطا مقرنين دعوه نالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا لا يتدعو اليوم ثبورا واحدا ودعو ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون قل أذاك غير أم جنة الخلد التي يُعِدَّ المتقون كانت لهم جزاء ومسيرة كانت لهم جزاء لهم فيها ما يشاءون خالدين لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا كان وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي ويوم يحشرهم وما وَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَقُولُونَ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ مَيِّدِي فَيَقُولُونَ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ مَيِّدِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ يَقُولُونَ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰيَ أَولَئِكَ أَمْ هُم ضَلّ السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا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 وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَهُ وَأَلَا نَصْرَى وَمَن يُؤْلِمْ مِنكُم نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَبَيْنَ يَظْلِمُ مِنْكُمْ ذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أُرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُونُونَ طعاما ويمشون في الأسواق، وما أرسلنا طبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون طعاما ويمشون في الأسواق.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 وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ أَمَلُؤُلاَ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُمُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِدَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منتورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا آبُ الجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَرِيرٌ مُسْتَقَرُّهَا أَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزُلٌ إلى الملائكة تتنزل، ويوم تشقق السماء بالغمام، ونزيل الملائكة تتنزل، الملك يومئذ الحق. قول الرحمن الملك يومئذ الحق قول الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ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 ذكر بعد إذ جاءني لا قل أضلني عن ذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وكان. سيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب إن nations take this Quran as a burden. و كذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين. و جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملته واحدة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملته كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترديلاً كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترديلاً ولا ي... يبدوونك بمثال إلا بالحق وأحسن تفسيرا ولا يبدوونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أولئك شر مكانا وأضل شرم سبيله اولئك شرم مكانه واضلوا سبيله وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسول أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وقوم نوح لما كذبوا الرسول فَأَوْرَثْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، وكلن ضربنا له الأمثال، وكل تبرنا تتبيرا، وكلن ضربنا له الأمثال، وكل. ولقد أتاه على القرية التي أمطرت نطر السم ولقد أتاه على القرية التي أمطرت نطر أَفَلَمْ يَكُونُ يَرُونَهَا وَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُجُوًا وَإِذَا مَرُوكَ إِنْ تَقُولُ لَكَ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا هُوَ اَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ عُثُولًا يُنَادِي بُزْرًا اَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إلا هذا لا يضلنا عن الهاتنا لولا ان صدرا ما عليها ان هذا لا عن الهاتنا لو سَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلَا أَرَأَيْتَ مَن يَخَذُ الِإِلَٰهَ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَشَاءُ تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون كَلَّا إِنَّهُمْ كَالْأَنَامِ بَلْ هُمْ أضلُّ سَبِيلًا إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنَامِ بَلْ هُمْ أضلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ ألا جعله ساكنا؟ ألم ترى إلى ربك كيف مبد الظلة ولو شاء ألا جعله ساكنا ولو شاء ألا ساكنا جعلنا الشمس عليه دليلا ولو شاء لجعله ساجها ثم نجعلنا الشمس عليه دليلا وقد باتناه الينا قد الضعي يسيرا دعونا قدناه الينا قد الضعي وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي جعل لكم وباتا وجعل النهار مشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح بشرا وأنزل ما من السماء ما أنته. بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما لمحيي به بلدة ميتا ونسقيه من خلقنا إِنَّ مَنَّهُ وَآناسِيَكَ ثِيرا وَيُصْقِي الْوُجُوهَ لَا تَرَى لَنَا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ يذكروا فأما أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا لاَ كِنَّ قَوْمَهُ كَانُوا يَكْفُرُونَ نَبِيَّهُ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ جَاهِدْهُم بِهِ دَكِيرًا فَلَوْلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ جَاهِدْهُم يُدَبِّرُهَا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَهُوَ الْغَفُورُ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا لَكَ وهذا ملح أجاد وهذا ملح أجاد وجعل بينهما برزقا وحضرا محجورا وهذا ملح أجاد لا مجددا خالدا أحدرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصحراء وهو الذي خلق من الماء أي بشراً تجارحه كتبوا وصحوا وكان ربك قديرا وكان ربك عديرا ويحمدون بدون الله ما لا ي ولا ينفعهم ولا يضرهم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا كان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا قلنا أسألكم عليه ترابينا وكا وكان على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد وكا كان على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا وَكَفَى بِهِ ذُنُوبُ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أيام <تصفيق> الهي <تصفيق> ستة أيام الذي خلق السلاوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم فاسأل به خبيرا في ستة أيام ثم على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له دُودُ لِلرَّحْمَنِ قَانٌ وَمَنْ رَحْمَان وَإِذَا لما تأمرنا وزادهم نفورا قالوا من الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السر سماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا سماعة الذي جعل في السماء بروجا وجعل لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي دارا للأي ما من الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عَنَ عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَالَّذِينَ لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم ولا ومن لف عن ذلك يلقى ثأرا وليس لف ذلك يلقى ثأرا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إلا من تاب وآمن سَيَأتِيهِمْ حَسَنَاتٌ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُبْتَدِرُونَ اللَّهُ سَيَأتِيهِمْ حَسَنَاتٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وكان الله رفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن ويأتوه إلى الله متالا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا به الذين اذا ذكروا بآيات ربه لم يخروا عليها صموا وعميان والذين اذا ذكروا بآيات ربه من يخر عليهم وماهم يانى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وليلى ما يقولون هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا لله نا قينا إماما، أبلنا من أزواجنا وذرياتنا قردا أعيونه وجعلناه مدقينا إماما، أولئك يجزون الغر. بِأَن تَبِيْ مَنْ صَدَّهُ وَيُلْقَى قَوْلًا فِيْهَا تَحِيَّتَهُ وَسَلَامًا بُلَا عَلَيْكَ يَرْدُّ ذُلًّا قَدِيمًا فَخَبَرٌ وَيُلْقَى قَوْلًا تَحِيَّتَهُ فيها حسنة مستقرا ومقاما خالدين فيها حسنات مستقرة ومقام خالدين فيها حسنات مستقرة ومقام قل ما يغب بكم رب لولاد وعهد